بسم الله الرحمن الرحيم ارفلا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسوم لكم سوء العذاب يسوم لكم سوء والعذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ اذن ربكم لا ان شكرتم لازيدانكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا اديهم في افواههم وقالوا وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريد قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى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 وَمِنْ وَرَآهِ عَذَابٌ غَليِّ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَبِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ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 فهل أنتم مخنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا أم صدرنا ما لنا من نحيص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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لاجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء وأنزل من السماء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 وأَفِدَتُهُمْ هَوَى وَأَنْذِرْنَآ سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْفِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَدِيبٍ نُجِبَ دعْوَتَكَ ونَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ أَعْدَيْهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِ قَانَ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 قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس